بالمجوز يا عقور رقص ام عيون السور جيب المجوز يا عقور رقص ام عيون السور خلي <تصفيق> يا الحلوه الاموره تغني وهي في البارود شيء ما جاي يخلي الحلوه يا احنا ومسهرين واغمزني ولا تعمل حالك عم تطلع في خليني يا بلد نحن ومسهرين واغمزني ولا تعمل حالك عم تطلع في طلعت علي من شو halu